ومن قام ب آية ايه كتب من القارئين انت عند الله اسمك القانت فل عن ومن قام ب1000 ايه كتب من المقنطري اختار لك الاسم اللي تبي عند الله سبحانه وتعالى واشتغل عليه والله سبحانه وتعالى يعطيك